كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون وَقَالَ الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه إلها وَاحِدًا ان هذا لشيء عجاب طلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق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 أَمْلَاهُمُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْقُقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُودٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصبر على ما يقولون, اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب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 ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداهود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الريح تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ قال رَبِّ افرِ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الَّذِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الوهاب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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الْأَبْوَابُ جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب متكئين فيها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 وَإِنَّ للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا, هذا فليذوقوه حميم وغساب وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم, لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار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 وقالوا ما لنا لا نرى رجلا ما لنا لا نرى رجلا كننا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريه اتخذناهم سخريا امزاغت عنهم الابصار ان Powiedziałam, że w tej chwili nie ma żadnych problemów, bo nie ma żadnych problemów, bo nie ma وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أنتم عنهم عرضون ما كان لي من علم بالملئ الاعلى إذ يختصمون ان يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين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 إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين.